التسجيل الثاني والستون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة جاء في خطبة الوداع من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له